بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين ذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان قال تعالى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 وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قال ابن جرير في تفسيره حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا السفيان عن نبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا به قبل موته قال قبل موت عيسى بن مريم وهذا إسناد صحيح وكذا رواه العوفي عن ابن عباس وقال أبو مالك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال الحسن البصري رحمه الله وإن من أَهْلِ الكتاب إِلَّا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أَجْمَعُونَ رواه ابن جرير وروى ابن أبي حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فقال قبل موت عيسى عليه السلام إن الله تعالى رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم, قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر وهكذا قال قتاده وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وغير واحد وهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي موقوفا وفي رواية مرفوعة والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عده رسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين هذه الآيات يعني أن قوله, قوله تعالى وإن من أهل الكتابي هذه عامة يعني ما يبقى أحد من الكتاب إلا آمن به وذلك أن اليهود حاولوا قتله فألقى الله جل وعلا شبهه على رجل منهم فقتلوه ورفعه الله جل وعلا حيا إلى السماء ولا يزال حي ولهذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تبلو حد التواتر قوله يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدل يعني يحكم بهذا الشر وقوله قبل موته أراد أن يبين أن الضمير هنا يعود إلى عيسى يعني قبل موت عيسى لأن بعض الناس توهموا انه قبل موته يعني قبل موت الفرد الذي هو من أهل الكتاب يعني إذا حضره الموت حامنا بأن عيسى قد رفع وهذا خلال ما روي عن السلف إن الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام فهو حي أما قوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فقوله متوفيك يعني منيمك فالنوم يسمى وفاة كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لن تمت في منامها يعني أنها توفى في المنام ثم يرسل التي ثم لا التي أراد الله جل وعلا أنه يميتها ويرسل الأخرى يعني التي نامت في منامها فالمقصود أن الله جل وعلا رفع عيسى حيا وسينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة الكبرى وهو ينزل ويقتل الدجال الكذاب فنزوله وكذلك خروج الدجال وقبله المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مهدي الكذب والزور والبوتان فهو مهدي الحق الذي يهدي الى الحق فهو إمام يقوم بأمر الله جل وعلا حسب الإمكان ومع ذلك يخرج الدجال ويقاتله فيحصر هو وأصحابه في بيت المقدس يحصرهم الدجال مع جنوده فعند ذلك ينزل الله جل وعلا عيسى فيكون قد أن يحصروا وأغلق عليهم الباب فيقول افتحوا الباب فيفتح فإذا راه الدجال ذهب هاربا فيقول ان لي بك ضربه لن تفوتني فيقتله يقول صلى الله عليه وسلم عند باب لد وذلك في فلسطين وعند ذلك يصبح الحجر والشجر يتكلم يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله قولوا صلى الله عليه وسلم إلا, شرد إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود فهو لا يتكلم ثم تأتي الأرض ببركاتها بامر الله جل وعلا وتعود كأنها في الوقت الذي نزل فيه آدم عليه السلام نعم قال رحمه الله وهذا هو المقصود من السياق الإخبار بحياته الآن في السماء وليس الأمر كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة كما سبق في أحاديث الدجال وكما سيأتي ايضا وبالله المستعان وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الضمير في قوله قبل موته عائد على أهل الكتاب أي يؤمن بعيسى قبل الموت وذلك لو صح لما كان مخالفا من الأول ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرناه وقد قررناه في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنه. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك قد تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وفي غير رواية مسلم أنه ينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وهذا أشبه فإن في سياق الحديث فينزل وقد قيمت الصلاة للصبح فيقول له إمام المسلمين تقدم يا روح الله فيقول لا إنما إنها إنما أقيمت لك ففيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد المعبد الأعظم الذي يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك وإمام المسلمين المعبد فيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد الأعظم الذي يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي فيما قيل يعني إنه في ليس الموجود الآن وإنما يكون في ذلك الوقت هذا المعبد هو مسجد من مساجد المسلمين نعم وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي فيما قيل وهو جامع دمشق الأكبر والله أعلم. وقد تقدم في حديث أبي مامة يعني يقول وهو جامع دمشق الأكبر يعني جامع الاموي هذا ليس فيه حديث تنص على هذا ولكن يقول ان هذه الأخبار تدل على ذلك وجاء إنه في فلسطين جاء إنه عند المنارة البيضاء ويقتل عند باب فالاسماء قد تتغير تبدل كما تغير اسماء الأمام وأسماء الأماكن وغيرها نعم. وقد تقدم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ينزل في غير دمشق وليس ذلك بمحفوظ وكذا الحديث الذي ساقه ابن عساكر في تاريخه من طريق محمد بن عائد قال حدثنا الوليد قال حدثنا من سمع عبد الرحمن عبد الرحمن بن ربيع يحدث عن عبد الرحمن بن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه عن جده نافع بن كيسان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند باب دمشق قال نافع ولا أدري أي بابها يريد عند المناره البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشقين كأنهما يتحدر من رأسه اللؤلؤ، كأنما من رأسه اللؤلؤ، ففيه مبهم لم يسم وهو منكر، إذ هو مخالف لما ثبت في الصحيح من أن نزوله وقت السحر عند إضاءة الفجر وقد قيمة الصلاة والله أعلم. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن, بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاء رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تكون إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان الله أو, قا أو لا اله الا الله أو كلمة نحوها أو كلمة نحوهما لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمر عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذره من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبر جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فلا يسمع فلا يسمعه احد الا اصبا ليتا ورفع ليتا قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او الظل نعمان الشاك فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلما إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال اخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وتسعين قال وذلك يوم يجعل الولدان شيبا ويوم يكشف عن ساق وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن الحارث بن فضيل عن زياد بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسو في فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم وتتخذ الصيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمه وتنزل السماء رزقا، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا فلا يضره فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقرأ إن شئت وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيلا قوله ويضع جزية يعني لا يقبلها وإنما يقبل الإسلام فقط فمن أسلم إلا قتله ولهذا تغضب عليه أمم الكفر ويأتون إليه من كل جانب وهم يأجوج وماجوج الذين أخبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول من كل حدب ينسلون والحدب هو المرتفع في الأرض فمعنى ذلك أنهم يأتون من جهات متعددة وعند ذلك يوحي الله جل وعلا إلى نبيه وروحه عيسى بن مريم فيقول باعث عبادا لا قبل لأحد في قتالهم ولكن حص عبادي في الطور فيتحصنون في, في الطور ويشتد الأمر يشتد الأمر عليهم كثيرا فيرغبون إلى الله جل وعلا سؤاله ودعائه فيرسل الله جل وعلا عليهم مرضا يهلكهم في آن واحد فتنتلي الأرض من جيفهم ونتنهم فيرسل الله جل وعلا طيورا تحملهم وتلقيهم في البحار ويرسل ماء من السماء يغسل الأرض بعدهم وعند ذلك يقال للارض: اخرجي بركاتك. وفي هذا الوقت يخرج الإنسان بملء يده ذهبا ولا يجد أحد يقبله لأن العيش صار رغيدا والساعة ساعة الرزق والخيرات عمت فلا يبقى فقير نعم. وكذا رواه مسلم عن حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عقوب بن إبراهيم به وأخرجاه ايضا من حديث سفيان بن عيينة وليث بن سعد عن الزهري به وروا أبو بكر بن ماردوية من طريق محمد بن حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض الماء وتكون السجدة, واحدة وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين قال ابو هريرة وقرأوا إن شئتم سجدة واحدة يعني أن الناس كلهم يجمعون على الصلاة وعبادة الله وحده والناس محصورون في الشام في ذلك الوقت ما عداهم فقد أهلكهم الله جل وعلا نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيده أبو هريرة ثلاث مرات وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان وهو ابن حسين عن زهري عن حمضلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما قال وتلا أبو هريرة رضي الله عنه وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فزعم حنظلة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة وروى أحمد ومسلم من حديث زهري عن حمضلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنينهما جميعا وقال البخاري حدثنا ابن بكير قال حد حدثنا الليث عن يونس عن شهاب النافع مولى أبي قتاذة الأنصاري أن أباه ريلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم ثم قال البخاري تابعه عقيل والأوزاعي وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق المعمر عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب كلاهما عن زهري به وأخرجه مسلم من حديث يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن زهري به وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان قال حدثنا همام قال أنبأنا قتاده عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أمي برث صاحب السقاية عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني اولى الناس, الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه العلات الزوجات المتعددة وأولادهن كلهن ابناء الزوج واحد زوج واحد وإن كان كل واحد أمه غير أم الآخر ومعنى ذلك أن أصل دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم وما يأمرون به والاصل هو عبادة الله وحده جل وعلا فكلهم جاءوا بهذا نعم فإذا رأيتموه فاعلفوه رجل مربوع الى الحمره والبياض عليه ثوبان ممصران كان كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الامم الأمم كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل وهذا الوقت هو أحسن, أحسن أوقات الدنيا وهذا بعده يقبض المؤمنون في بعث الريح التي يبعثها الله جل وعلا من قبل اليمن فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة الا مات فيبقى بعدهم شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعه ومع هذا كله اخبارات التي يخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الوحي وعلامات نبوته وقد وقعت كما اخبر اما البقيه فسيقع فستقع ثم هذه العلامات التي يذكرها يجب أن نؤمن بها لأنها من أصول الدين كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بصورة رجل غريب كما في حديث عمر قل بينما نحن جلوس اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد هذه غريبه يعني هل المدينه يعرف بعضهم بعضا وهو ثيابه بياض وشعره اسود لم يصبه غبار ولا اثر سفر ومع ذلك ما يعرفه احد فآيق جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ووضع يديه على فخذيه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت وفأجبنا له يسأل ثم يصدق لأن المفروض أن السائل يسأل عن أمور نجهلها ما إذا صدقت فدليل على أنه يعرف هذا ثم قال أخبرني عن الإسلام إلى أم قال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عن هذه علم من السائل فقال أخبرني عن أمراتها يعني علاماتها فقال ان تلد الأمة ربتها وان ترى العرات العراه دعاء الشاء يتطاولون بالبنيان الى اخر الحديث فالمقصود ان سؤاله عن الساعه مقرونا بسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان فدل على ان هذا امر يجب ان يعتقد ويؤمن به كما في اخر الحديث يقول هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم فكل هذا يعلم ويجب أن نتعلم ونعرف لأن ما يخبر الله جل وعلا به وما يخبر به رسوله يجب أن يؤمن به ويصدق نعم. ثم قال في الحديث ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وهكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة به ورواه ابن ولم يورد عند تفسيرها غيره عن بشير بن معاذ عن يزيد. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه وهذا اسناد جيد قوي وروى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا اولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليت بيني وبينه نبي ثم روى عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والانبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد قوله ليس بيني وبينه نبي يعني أن الله ما بعث بعد عيسى نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا استدل على ضعف الحديث الذي جاء في نبوه خالد بن سنان الذي فيه أنه نبي أضاعه قومه فوحده ضعيف وهذا الحديث يدل على أنه ليس ثابتا ولا صحيح نعم وقال إبراهيم بن الطهمان عن موسى بن عقبه عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن به هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه طرق متعددة كالمتواترة عن به هريره رضي الله عنه حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثناه شيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن, عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليه عليهم الصلاة والسلام قال فتذاكروا أمر الساعة فرد أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وجبتها فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله ولكن فيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي فضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الشجر والحجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أكلوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعوا الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض نتن ريحهم وينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ففيها عهد ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعه كالحامل الـ الـ المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بوالدتها ليلا أو نهارا ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوش به نحوه صفة المسيح إيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين من حديث زهري عن سعيد عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مطرب أي طويل رجل الرأس كأنه من رجال شنوءه ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام وللبخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبق كأنه من رجال الزط ولهما من طريق محم... موسى بن عقب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور إلا إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبه طافية واراني الليلة عند الكعبة في المنام وإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح الدجال تابعه عبيد الله عن نافع يعني رؤية الأنبياء وحي فهو تمثيل لهذا لنبي الله ولعدو الله المسيح الدجال نسلهم الله جل وعلا لنبيه على هيئتهما وصفتهما فلهذا نأتهما وهذا نأتهما يعني صفتهما نعم ثم روى البخاري عن أحمد, بن محمد عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن زهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط, سبط الشعر يهادى بين رجلين ينب ينطف رأسه ماء أو يغرق رأسه أن فقلت من هذا قال ابن مريم فذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جع جعد الرأس أعور عينه, أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قال هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن قال زهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية اخباره صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل في دمشق وتقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كثيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحذر منه مثل جمان اللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حين ينتهي الطرفه هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق فلعل هذا هو المحفوظ وتكون الرواية ينزل على المنارة البيضاء, البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف الرامي في التعبير بحسب ما فهم وليس بدمشق وليس بدمشق منارة تعرف بالشرطية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقت وقت وقد قيمة الصلاة فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم فيقول تقدم أنت فإنها إنما فإنها إنما أقيمت لك وفي رواية بعضكم على بعض أمر تكرمة الله هذه الأمة وقد جدد بناء منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أوال النصارى لينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية. ما يلزم أن يكون عن هذه المنارة لأن الوقت طويل والمؤلف الآن له يعني هو في القرن الثامن يعني مضى عليه أكثر من ستمئة سنة. على كلامه هذا والبناء لا يبقى إلى هذه الوقت يعني هذا الوقت الطويل ولكن ولا يدرى ماذا بقي الله أعلم لأن إلى الآن ما بدأت الدلائل التي تدل على وجود العلامات الكبيرة فنحن في العلامات المتوسطة علامات الساعة لأن نزول عيسى وخروج الدجال من العلامات العظيمة القريبة من قيام الساعة وإذا بدأت تتابع ولهذا يكون ثلاث جميع هذه كما في هذه الحديث ثلاث علامات في آن واحد وهي المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ثم ذكر بعد ذلك الريح التي تقضى المؤمنين وأطلوع الشمس مغربها إلى غير ذلك من العلامات الكبيرة ومع هذا كلها إذا وقعت هذه العلامات ما يدرى متى تقوم الساعة لأن الله جل وعلا أخبرنا أنها لا تاتينا إلا بغتة فتبغت الناس بغتة بدون أن يعرفوا وقتها والله جل وعلا يقول في قصة خطابه لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها يقول المفسرون قوله أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها عن نفسي مبالغة في إخفائها وإلا في إخفائها عن الناس عن الخلق حاصل فالملائكة والرسل ومن دونهم لا يعلمون مجيء الساعة لذا يقول سألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند الله عند ربي لا تأتيكم إلا بغته فالمقصود العلامات والعلامات التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع كثير منها وبقيت العلامات الكبيرة التي مبدأها خروج المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم بعد ذلك الله أعلم ماذا يكون لأنه لم يأتي ترتيبها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقول إنها مثل النظام الذي انقطع سلكه تتابع نظام هذا الخرز الذي ينضم في سلك إذا انقطع تتتابع الخرز بعد واحدة بعد الأخرى وقريبة من الأخرى بل بأثرها تماما وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرج لم يقبل من نفس إيمانها لن تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها الخيرا الدجال وزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها الدجال اذا خرج تغير الكون تغير النظام نظام الوقت والايام والليالي ولهذا يكون يوما كسنه يوم واحد سنه لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصل بالصلاه وهذا من فضل الله الهمهم الله جل وعلا أن يسألوا هذا السؤال فقال اقدروا لها اقدروا لها يعني صلوا في هذا اليوم صلاه سنة واليوم الذي بعده يكون كشهر واليوم الذي بعده أسبوع. إذا وجدت هذه تغير الكون وعلم الناس أن الدنيا اوشكت الانتهاء هذا مبدأ الساعة فيؤمنوا ولكن لا ينفعهم الإيمان لأن الإيمان النافع بالأخبار بالغيوب بالغيب الذي يخبر به الرسول أما إذا كان الإيمان عن شيء مشاهد فهذا لا ينفع ولا يفيد الناس كلهم يؤمنون بالمشاهدات يعني على رغم عنوفين يعني للقوة وهذا ما يفيد وإنما يفيد الاختيار أن يؤمن عن اختياره وطوعه ومرأى وإرادته ما إذا آمن بالقوة فهذا لا لا ينفع والناس يضى كلهم إذا جاء أحدهم الموت اذعن وخضع لله ولكن ما ينفع إنما يكون الإيمان النافع بالأخبار التي تخبر بها الرسل والمقصود من بهذا كله أن هذه الدنيا موقتة ومغيات وسوف تنتهي ثم يأتي ما أخبر الله جل وعلا عنه من بعث الناس من قبورهم ووقوفهم لرب العالمين وقوفا طويلا يقفون خمسين ألف سنة يوم مقداره خمسين ألف سنة وهم وقوف ثم يفصل الله جل وعلا بينهم ويسكن أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ثم تبقى الحياة دائمة ابدا ما دامت السماوات والارض هؤلاء خلود في النار الكفره وهؤلاء خلود في الجنه كما قال الله جل وعلا فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض و قالوا الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض نعم. قال رحمه الله ومن لم يسلم قتله وكذلك يكون حكمه في سائر كفار أهل الأرض يومئذ فإنه لا يبقى حكم في أهل الأرض إلا له وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك فإن الله قد سوغ له ذلك وشرعه له فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة يعني أنه لا يأتي بشرع جديد لأن هذا الشر هذا الدين الذي جاء به المصطفى هو آخر الأديان وهو الذي تقوم على اهله الساعة فعلى هذا يكون هو من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل يحكم بشرعه نعم وقد روي في بعض الأحاديث كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدس والأحاديث تقتضي أن الدجال يقتل بلد قبل أن يدخل بيت المقدس فتدل على أنه لا يدخله الدجال كمكة والمدينة حماية له منه وفي رواية أن عيسى ينزل بالأرض وفي روايه بمعسكر المسلمين وهذا في بعض روايات مسلم كما تقدم والله فالله اعلم وتقدم في حديث عبد الرحمن بن ادم عن ابي هريره رضي الله عنه وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمره والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله تعالى في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامنه على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبن والنمار مع البقر والبئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه أحمد وأبو داود وهكذا وقع فيها في هذا الحديث أنه يمكث في الأرض أربعين سنة وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يمكث في الأرض سبع سنين فهذا مع هذا مشكل اللهم إلا أن تحمل هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله ويكون ذلك محمولا على مكثه فيها قبل رفعه مضافا إليه وكان عمره قبل رفعه ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور وهذه السبع تكملة, تكملة الأربعين فيكون هذا مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله وأما مقامه في السماء قبل نزوله فهو مدة طويلة والله أعلم وقد ثبت في الصحيح أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمانه ويهلكهم الله ببركة دعائه في ليلة واحدة كما تقدم وكما سيأتي وثبت أنه يحج في مدة قامته في الأرض بعد نزوله وقال محمد بن كعب القرضي في الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون في, حواري يكونون في حواريه وأنهم يحجون معه ذكره القرطبي في الملاحم من آخر كتابه التذكرة في أحوال الآخرة وتكون وفاته بالمدينة النبوية ويصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية حديث لا أتبت في هذا هو حديث واحد جدا لا أتبت به شيء ولا أعتقد مثل هذا الشيء نعم وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ورواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن السلام فقال في كتاب المناقب حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة أبو سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف ابن عبد الله بن السلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم يدفن معه قال فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر ثم قال هذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني انتهى ما ذكره الترمذي رحمه الله وروى الطبراني من حديث عبد الله بن نافع عن عثمان, عن عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيكون قبره رابعا وقال أبو داود, داود الطيالثي عن علي بن مسعده عن رياح بن عبيدة حد قال حدثني يوسف بن عبد الله بن السلام عن نبيه قال يمكث الناس بعد الدجال يعمرون الأسواق ويغرسون النخل الله على صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله أبينا محمد يسأل الفرق بين الموت والوفاة الفرق بين الموت والوفاة الموت والوفاة كلها سواء في ولكن الوفاة والموت كلاهما قد يطلق على النوم، لأن النوم نوع من الموت، ولهذا مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم أن يناموا أهل الجنة قال لا النوم أخ الموت، فهو شبيه به كلاهما يطلق عليه الله أنسى